الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقعنا ثم يتعلى فريق منهم من بعد ذلك وما أولا إِكْمَالُ <تصفيق> الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دَوَّءَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمُ الذُّنُوبَ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 فَمَبَيْنَهُمْ أَيْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَقْشَرُ اللَّهَ ويتقه فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَأَنَّ مَوْتَهُمْ لَا يَخْرُدُ قُلْ لَا تُقْسِمُ وَاعْتُمَّ عَرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ